بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم عليه وسلم اما بعد قال ابن خلكان رحمه الله تمت زياره على اقسام ثلاثه يا ثلاثه يا امه الاسلام فان الزائر فيما اضمره في مفتيه تذكره بالاخره ثم الدعاء ثم الدعاء له وللاموات للعفو والصفح عن الذلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول فتلك في قول السفهاء تلك سنه اثبت طريقه في السنن المثبته الصحيحه وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وان دعا المقبور نفسه فقد اشهد وك بالله العظيم ووجهد فيقبله لن يقبل الله تعالى منه صرطا ولا عدلا فيعاقبه اذ كل ذنب موشك الغفران الا اثقال المد للرحمن الله. وانا كتبت هذا من النص واخي بالثن النص او قصد الدعاء والتوسل به الى الرحمن جل وعلا فدعاته محدثه ضلاله بعيده ما هدي ذريته. فخرثم الزياره زياره القبور تاتي على اقسام ثلاثه زياره سنيه وزياره بدعيه وزياره شركيه فتفهموا يا اولي الاسلام والبدات بالشرعيه التي شرفها والنبي اليها ثم البدعيه لكونها اخف ضرما من الشركيه ثم هي بعد ذلك ثم هي الشفيه بعد ذلك قال فان والزائر للقبور فيما ادمره في نفسه اي كانت نيته بتلك الزياره تذكره بالاخره اي لي الصاعده لاهل القبور ويعتبر بمصاريهم اذ كانوا احياء مثله يؤملون الامال ويخولون الاموال يخولون يعني توضع تحت ايديهم وتصرف لهم او ويقولون في الاقطاب بالأيام والليال ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال فبينما هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادا رغما عنهم يعني ليس باختيارهم وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنابا وقدموا على ما قدموا غبا كان أو رشادا غيا كان أو رشادا وقدموا على ما قدموا غيا كان او رشدا وصار لهم التراب لحفا ومهادا اللحف او رحه الولاد لحف ما يغطى به والمهد ما يفرش بعد الغرف العاليه التي كان عليها الحجاب وارفاض تساوى فيها اي في القبور صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم وشريفهم وحقيرهم ومأمورهم واميرهم اتفق ظاهر حالهم والتحد اتفق ظاهر حالهم يعني كونهم جميعا تحت التراب ولا فرق للناظر إليهم يميز به أحدا من أحد وأما باطنا مثل الله أكبر لو كشف للناظرين الحجاب يرأوا من الكروق العجب العجاب فهؤلاء لهم طوبى وحسن وآب وأولئك في أسول حالة وأشد العذاب فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق ولإحدى الحالتين مستحق فليتأهب بذلك وليتب إلى العزيز المالك وليلتج إليه من شر كل ما هنالك يقول ثم الدعاء له وللأموات أي ثم قصد أيضا الدعاء دعاء الله عز وجل له لنفسه وللأموات من المسلمين بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الدلات وكذا يدعو لسائل المسلمين بذلك لما ثبت في الحديث نسال الله لنا ولكم العافيه فان اذكر المشروعه في زياره القبور ان يدعو لنفسه وللاموات بالعافيه ولم يكن شد الرحال نحوها نحوها ولم يكن شد الرحال نحوها شد الرحال نحوها الضمير نحوها للقبور لما في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى فهو بخاري ومسلم وهذا دليل على تحريم شد الرحال فانه خبر بمعنى النهي تحريم اتفق كما في روايه مسلم لا يسافر الا الى ثلاثه مساجد والمقصود السفر الذي تقصد به البقعه لذاتها وليس لغرض اخر فان السفر في طلب العلم مشروع والسفر في زياره المحا... الاقارب مشروع والسفر في التجاره مباح ومشروع وانواع السفر المختلفه ولكن لا يقصد بقعه بعينها للعباده انبه بشيء من ذلك وهذا الفرق المهم في هذه المساله والا فلا معنى لقول يعني الذين يعني اذا لو, لو ان الحديث ذكر اما يعني ذوك كانت معارضته عمومه بان السفر لزياره الاحياء جائز والسفر لزياره التجاره جائز فما معنى الحديث اذا لو عرض الحديث في ذلك كما صار له معنى فاهل الغلو في القبور يقولون يجوز زياره السفر لزياره الاموات كما يجوز زياره الاحياء ويحتدون بان السفر جائز لامور متعذره فيوقف فيقيصون ذلك عليه ونقول هذا باطل لان الحديث ورد بالنهي عن السفر لموضع يقصد للعباده الا هذه الثلاث ومعلوم ان السفر الى قبور الصالحين انما يقصد من الغالين فيهم لاجل ان يعبد الله سبحانه وتعالى عند قبورهم هذا احسن واحوالهم والا فكثير منهم يقصد دعاءه هوا ويقصد طلب المدد وقضاء الحاجات منه هو ومن الميت نفسه ولهؤلاء احسن واحوالين ان يقصدوا عباده الله عند قبورهم فاذا قد قصد البقعه لعباده عندها فينطبق عليه عموم الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد وبعضهم تخلص وقال القبور ليست مساجد فالحديث ورد في المساجد فلا يجوز السفر الى مسجد من المساجد الا المساجد الثلاثه اما هم فيذهبون الى القبور لا الى المساجد نقول اذا منعت المساجد من سافر اليها مع انها اشرف بقاع لاجل العباده عندها اذا منع السفر الى المساجد مع كونها اشرف بقاع لاجل السفر لاجل عباده الله عندها إلا المسجد الثلاثة فالسفر إلى القبور للعبادة عندها أولى من المنع بل مجرد قصد القبر لأجل العبادة عنده ولو بغير سفر هذا من اتخاذ القبور مسجد فينهى عن ذلك فكونه يخص البقعة بعبادة ولم يرد على تخصيص البقعة دليل أمر يدخل في هذا النهي الذي نهى عنه نبي صلى الله عليه وسلم فاالسفر الى الموالد موالد الصالحين لحضورها او للدعاء هناك او نحو ذلك امر منهي عنه وان كان كثير من المتاخرين يحمل هذا النهي على التنديه ويقول يكره ذلك ولكن النهي ظاهره التحريم وهو في الحقيقه منع للغلو متهدا لذرائعه وبيان ان المسجد السلف التي اسسها انبياء الله المسجد الحرام الذي أسسه إبراهيم والمسجد النبوي الذي أسسه نبينا صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي بناه وجدده أنبياء متتابعون فالأظهر أنه بناه يعقوب وجدده سليمان وقيل بناه إسحاق وقيل بناه إبراهيم والأول أظهر لأن 40 سنة بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى ف نقول أن هذه المتآبد لها خاصية السفر إليها للبركه التي روعت فيها وللتوابي المضاعف في الصلاه فيها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على الكند على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فصليت في المسجد الحرام ب 100000 صلاه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب 1000 صلاه والمسجد الاقصى ب 500 صلاه فقيل ب 250 الله اعلم عاده الاول اظهر 500 صلاه هو ف... مقصود المسجد الحرام ما ثبت في رواة مسلم مسجد الكعبة لا تشد رحل إلا إلى ثبت مسجد مسجد الكعبة فليس أي مسجد في الأرض الحرام ولا يقصد بالمسجد الحرام هنا في هذا الحديث الأرض الحرام بل مسجد الكعبة كما دير رؤية مسجد الكعبة فالمسجد الذي حول الكعبة ومن هنا قلنا أن العبادة المضاعفة في مسجد الكعبة أن المائة ألف صلاة ليست في الأرض الحرام كلها بل في مسجد الكعبة لأنه هو المقصود بالعبادة عنده وهو المقصود بذلك فكما أنه لا يريد مثلا أن يشد الرحال لزيارة مسجد مثلا في أطراف الأرض الحرام وإنما يقصد لابد أن يقصد المسجد الحرام فكذلك السواب في المسجد الحرام هو المضاعف ولا ننازع في فضيله الصلاه في الارض الحرام وفي المساجد المبنيه فيها فان صلاتها في الارض الحرام افضل من غيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ما اخذ من ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نذر بالحديبيه كان يصلي في الحرم ويختلف بالحل وهو حديث حسن يدل على ان هذا مقصود لكن لا يدل على ان الصلاه في في الحرم الارض الحرام ب100000 صلاه حتى لو كانت خارج مسجد الكعبة إنما يدل على فضيلة الصلاة في الأرض الحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان ناديله في الحل فإذا جاء وقت الصلاة صلى في الحرام الأرض الحرام القضائبية جزء منها في الحرام وجزء منها في الحل ومن هنا قلنا أن المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة وهو المضاعف فيه الصلاة والله أعلى الله قال ولم يقل هجرة أي محضورا شرعا كقول بعض السفهاء كما في سونه من حديث جريده قال فيه اما بيوصل الله ان كنت نهيتكم عن زياره القبور فمن اراد ان يزور فليزر ولا تقولوا هجرا رواه النسائي وسنده صحيح فتلك الاشاره تلك الاشاره الى النوع المذكور من الزياره اي الزياره الصغير سنه الطريقه النبويه اتت صريحه اي واضحه ظاهره في السنن اي الاحاديث المثبته في دواوين الاثلام الصحيحه تندومتنا ومن ذلك زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يبقى اذا لا ينوي شد الرحال اليها ولكن ينوي شد الرحال الى مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان هناك سرع للقادم الى التفق ان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لعموم الادله في زياره القبور وبمثها ثم فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو انه كان اذا عاد من قبر اتى عند القبر فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك, عليك يا ابو بكر السلام عليك يا ابي وهذا هو المشروع ولا يشرع غير ذلك وتخصيص ادعيه معينه يقال هي سنه السنه المشروع عند زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني تخصيص بعض بعضها بأنها بالثماء على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتصبح طريقة متبعة وتحقظ كما تحقظ الأذكار الموظفة فهذا يدخلها في حيث بلعاء تسلم وانصره فإذا أراد أن يدعو يستدبر القبر إذا كان في مواجهته ويستقبل القبلة أو يجعل القبر عن شماله ويستقبل القبلة فيدعو مستقبل القبلة الحديث الصحيحة منها حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنتم نهيت قد كنتم نهيتكم عن زياره القبور فقد اذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زياره قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخره اصله في مسلم او حديث اوت مريد الصحابه وحديث ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقالت اذنت ربي ان استغفر لها فلم يذن لي واستذنته في ان ازورها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت صلى الله عليه وسلم اخذته يعني الرحمه العامه باميه صلى الله عليه وسلم حين لم يؤذن له بالاستغفار لها لانها ماتت على الشرك ولا حول ولا قوه الا بالله وهو عبد الله اعلم بالمحتدين له الحمد سبحانه وتعالى فأبكى من حوله لبكائه شفقة عليه صلى الله عليه وسلم بشدة ما بكى على أمه وكان قبرها بالأبواء أبواء بين مكة والمدينة فإن أمه ماتت في طريق سفرها مع أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فواه أحمد ومسلم والنسعين ولأحمد من حديث عيش رضي الله عنها مثله وذاب اللهم لا تحرم أجرهم ولا تفتن بعدهم بشواهده يحسن وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعلمهم إذا فرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه أحمد ومسلم وابن مجم فزاد مسلم في رواية يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين رواه مسلم قال ابن عباث رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفونا ونحن بالأثر صواه التلمذي وقال حتما صحيح لشواهده وكذلك الأحاديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بقي الغرقب كثيرا يدعو لهم ويترحم عليهم وكانت صحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه حسب كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك ابا رواه البيقي عن عمر في سند صحيح ورواه مالك في الموطا فيما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح قال وكذا التابعون ومن بعدهم من اعلام الهدى وما صابيح الهدى لم يذكر عنهم في زياره القبور غير العمل غير العمل بهذه الاحاديث النبويه وافعال الصحابه لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها بل وقفوا عندها فهذه الزياره الشرعيه المستفاده من الاحاديث النبويه وعليها درجه صحابه الصحابه والتابعون وتبعوهم باحسان انما فيها التذكر بالقبور والاعتبار باهلها والدعاء لهم والترحم والدعاء لهم والتراحم عليهم وسؤال الله وسؤال الله وسؤال الله العفو عنهم وسؤال الله العفو عنهم ثمان ادعى فيها غير هذا صودب بالبرهان وان له ذلك ومن اين طلبه بل كذب وافترى وقفا ما ليس له به ان ادعى ما ليس له بل ان العلوم بل ان العلوم الشرعيه داله على ضلاله و او قصد الدعاء اي من الصلاه وغيرها يعني قصد الصلاه او قصد ان يدعو لان الصلاه دعاء وغيرها او الاعتكاف عند قبورهم او نحو ذلك والتوصل بهم التوسل بهم اي اهل القبور الى الرحمن جل وعلا عما تفكه اهل الضيغ والضلال جل وعلا عما اخترعه اهل الضيغ والضلال فبدعه محدثه لم ياذن الله تعالى بها ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلال وقال صلى الله عليه وسلم عن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك من عمل عملا ليس عليه او لا طهورا وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل بدعه ضلال وغاي بدعه فان من قال اللهم اني اسالك بجاه فلان وهو ميت او غائب وان كان يرى انه لم يدع الا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في الدين ما ليس منه واعتدى في دعائه ودعا الله بغير ما امره ان يدعى به فان الله تعالى انما امرنا ان ندعه باسماءه الحسنى كما قال تعالى لله الاسماء الحسنى فادعه بها ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة يقصد للتوثل بذواته وإلا فقد شرع لنا أن نتوثل بدعاء الأحياء أو من دعوه حي حتى لو مات بعد ذلك وكان قد دعا له يمكن أن نتوثل بذلك وهذا شيء مخلوق الدعاء مخلوق فكذلك التوثل بالعمل الصالح والعمل الصالح من خلق الله عز وجل فان افعال العباد دي مخلوقه فالاطلاق لان التوسل باحد من خلق غير مشروع بالمره فيه نظر والله اعلى واعلى ولو قال نتوسل بفلان يعني بدعاء فهذا صريح قول عمر اللهم اما كنا اذا اجددنا نتوسل اليك بنبيك هذا صريح لانه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود بانه ايه الدعاء وإن نتوسل إليك بعم نبي فإذا هذا ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم بل مشروع بالصالحين من بعده فهذا ظاهر جدا في أن التوسل إلى الله بخلقه أمر مشروع ليس بالذواب ولكن بالدعاء وكذا التوسل بالعمل الصالح فيقول بل قد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقة فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل هذه صيغه اخرى اشد بدعيه من سؤال الله بجهه فلان وهو ان ينوي بالباء اسالك بفلان القسم على الله يمكن ان ينوي به التسبب السببيه يعني كما تقول اسالك بالرحم الذي بيني وبينك بسبب الرحم بيني وبينك لا تقصد القسم بالرحم و قد يقصد القسم كما تقول لشخص بالله عليك لا تفعل لنا كذا واهل يعني البدعه يقولون ألفتك للنبي مثلا او يحلف عليه بالنبي او بالكعبه او بالشرف يقول بشرف النبي لا تفعل لنا كذا او بحياه النبي لا تفعل لنا كذا فهذا يسالوا الباء هنا بالقسم فيمكن ان يكون في الدعاء لله عز وجل هذه هي يبقى الباء المستعمله في التوسل اسالك بي فلان يمكن ان تكون بنيه القسم وهي اشد لانه جمع الشرك الاصغر الى التوسل البدعي واما اذا قصد السببيه فهذا توسل بما لم يرد ولا علاقه له في اجابه الدعاء فان فلان له جاه وله منزله ما يؤثر ذلك في اجابه دعائك الا ان يكون قد طلب ودعاه فهنا يكون هذا مؤثرا في اجابه الدعاء او له سبب له وجه سببيه في اجابه الدعاء تقول يا ربي انا استشفعت بدعاء فلان قد دعا لي فاسالك يا ربي اسالك بفلان اي بدعائه كما في حديث الاعمال ف هذا نوع من التوسل البدئي فاذا تضمنت الزياره التوسل البدعي كانت بدعه زياره بدائيه سواء ثلاث انواع من البدع في ذلك اخفها السؤال بالحقي والجاح فاتالك بفلان يقصد بذلك اغلب منه ان يقسم عليه بذلك الشخص ففيه قسم بمخلوق وتوسل بدعي ومن التوسل البدعي ان يخاطب الميت طالبا منه ان يرى الله كان يقول يا فئ لي فلان اشفع لنا عند الله ادعوا الله لنا دون ان يطلب منه قضاء الحاجه والفرق بينه وبين التوسل الشركي هو ان الذي يسال الميت قضاء الحاجه قد دعاء اما هذا فقد طلب منه الدعاء والبعض يخلط بين هذا وذاك وبعض المتعصبين من المعاصرين يجعل كل التوسل شركا دون اتقان المساله وبعضهم يقول اشفع لنا عند الله شركا ويظن ان ذلك هو ما كان يفعله المشركون كما قال عز وجل وعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا ضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهو يزعم ان طلب الشفاعه منه هو شرك بالله عز وجل وليس كذلك فان المشركين عبدوا الاوثان وصرحوا بذلك ونحن نقول أن من عبد الكبور كان كبابك وما هي العبادة كيف يعبدوا أن يصرف له العبادة ك... متى يكون موسيقيا إذا صرف له لي العبادة إذا دعاه من دون إله لكن هذا يطلب منه أن يدعو الله له ومعنى اشفع لنا عند الله أي ادعو الله ليقضي حاجتنا فهذا معنى طلب الشفاء من الميت بدع ضلال منكرة وهي بلا شك أقرب إلى الشرك من التي قبلها من أتألك بفلان السؤال بالحق والجاه والذات مختلف فيه وهذه لا يختلف فيها السلف وهو مخاطبة ميت بطلب الدعاء منهم فإن ذلك بدعة باتفاق السلف لم تنقل عن أحد منهم بخلاف السؤال بالحق والجاه لا على تبير الإحسام فقد ورد فيها خلاف ونقل عن عن قالوا ظن البعض او في الحقيقه ان كن نقول ما نقول ظن البعض ان بعض الصحابه قد فعل وهو حديث الاعمى في بعض طرقه كما سنذكره وهو حديث عطانه الخليل يقول اما حديث الاعمى الذي يحتج به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجه لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه لكنهم اخطوا في تاويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله فان هذا الحديث بجميع الفاظه وبمعنى ما دعا به وهذه الفاظه من الكتب التي خرج فيها روى الترمذي عن عثمان بن حنيفه ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوا الله ايها العافين قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك قال فدعه قال فامره ان يتوضا فيحسن وضوؤه فيحسن وضوؤه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة وفي رواية يا محمد يا نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه جلالة عبد الميلي اللهم اتألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم, ش... اللهم فشفعه فيه قالت الميلي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير كطمي قلت الظهر باستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرزي التيمي مولاه مشهور بكنيتي وهو من رجال الأربعة اسمه إيسى ابن أبي إيسى عبد الله ابن ماهان وأصله من مرء كان يتجل إلى الرين روى عن عطاءه عمر بن جنار وقتاذ وعنه أبو عوان وشعب كما في هذا الحديث قال ابن معين ثقر قال ابن المديني ثقر يخلص عن المغيرة والويت هنا آآ عن عمارة ابن خزيمة بن ثكر رويت عن المغيرة قال في التقريب قال الثلث سيئ الحفظ قال ابو حاتم ثقة صدوق طريق الحديث قال في التقريب صدوق سيئ الحفظ خصوصا عن المغيرة من كبار التابعين مات في حدود ال60 و100 والظاهر من عباراتهم ان تخليطه عن المغيرة خاصة وهو ثبت في ماتواه وبهذا يجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه كيف ومن الموثقين له شيخ البخاري يحيى بن معين وعلي بن المديني وهما هما ا الكرام الشيخ الالباني ان هذا هو الخطمي يقول ابو جعفر هو الخطمي كما قال التلمذي هو هو كله غير الخطمي في نسخة أحمد شاكر إثبات المدين أنه القطمي وهذا يوافق قول الجمهور والعلماء أنه القطمي وأيضا ممن قال بذلك النسائي والإمام أحمد تمه بالواسف المدني وهو القطمي وكذا قال الحاكم وأبن أبي خيثمة والطبراني في الكبير قال العلام الألباني يؤكد ذلك بشكل قاطع أن القطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة ابن خزيمة عن شعبة كما في إثناء ذلك وهذا الرجل صحيح آآ آآ هذا الرجل ثقه فالحديث صحيح وروىه النسائي عن خمار بن مخني ولفظه ان رجلا اعمى قال رسول الله ادعوا الله ان يكشف لي عن بصري قال فانطلق وتوضا ثم صلي ركعتين ثم قال اي ثم قل يعني اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي ان يكشف عن بصري اللهم تشفع في قال فرجع وقد انشف الله وصحبه وقال احمد رحمه الله تعالى في مسندي حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن اميد ابن يزيد الخطمي المدني اللي هو ابو جعفر قال سمعت امر ابن خزيمه بن ثابت يحدثنا اسماعيل بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أني معافيا فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لأخيرتك وإن شئت دعوت لك قال بل ادعو الله لي فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضى لي اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه قلت عمير بن يزيد الخطمي هذا هو أبو جعفر وكلاهما شيخ من شعبه هو رجح ان هو خرازي وليث قطمي والرجح انه قطمي المقصود ان هذا الحديث ان جذننا بصحته فليت فيه لهم حجه ولا دليل على من تحلو افكارهم الخاطئه فان هذا الاعمى انما سال من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره وهو حي حاضر قادر على ما ساله منه وهو الدعاء وهو يؤمن على ذلك ويقول اللهم شفعئه في بس الظاهر من كلامه هو غائبا عن النبي عليه الصلاه والسلام الظاهر ان هو ليس في حاله الحضور لان قال ائت من ضاء فتوضا ثم صلى ركعتين ثم كل وليس فيه انه كان ساعتها موجودا صلى الله عليه وسلم لكن هو ظاهر جدا انه توسل بالدعاء كلمه شفعئه في اقبل شفاعته في هذا اكيد في الدلاله ظاهر جدا بدايه انه دعا له صلى الله عليه وسلم لان الشفاعه لا بد حتى ارى بها ان تكون قد حصلت حصل الدعاء وفي قوله شفعني فيه فهو يدعو الله ان يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانه يقول يا ربي اجب دعاء نبيك اللهم اجعل نبيك مستجاب الدعوه وهو يقصد بهذه الدعوه خصوصا في رد البصر فهو دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بان يكون مجاب الدعوه ومن هنا صح ان يقول شفعني فيه كيف يشفع الاعمى في النبي عليه الصلاه والسلام يشفع بانه يطلب ان يكون مجاب الدعوه فالرسول يريد ان يكون مجاب الدعوه والاعمى يريد ان يكون لقاف هذا الطلب من الله عز وجل شفع وشفعه في لان الرسول يدعو له بان يكشف الله بصره وهو يدعو نفسه لنفسه بذلك وفي روايه فشفعني في نفسي وهي صريحه بان شف شفاعته في النبي صلى الله عليه وسلم انما هي لنفسه لانه يقول اللهم اجعل نبيك مستجاب الدعوه في فهذا شفاعه له في, في نفسه يقول فسال من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسال قبول دعائه من الله عز وجل لإلههم التام بالإيمان بالله عز وجل وانه لا يشفع احد عنده الا باذن وبهذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله تعالى فالتم دعاء من الجهتين وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسالون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم بالنصر وان يستقي لهم اذا اجدب وتكثير الطعام كما ساله منهم عمر رضي الله عنه في غزوه تبوك وهو مسلم وقالت له امه انت خوار ديمك امك اذ والله تعالى له وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يخصى وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من قل العزم أن يشفع لهم إلى ربه في فصل القضاء واحد بعد واحد حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيذهب ويسر إلى في ذلك العرش ويحمد الله تعالى ويثمي عليه إلى أن يقول له ارفع رأتك وقل يسمع وسل تغطى شفاة شفاة وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سأتي تقديم وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمر وهو ذاهب للعمرة لا تنتنى من دعائك بواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في سنده عاصم ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر القطاب وهو ضعيف مع شهرته لكن تغني عنه الأحديث الأخرى في جواز طلب الدعاء من الصالحين والتوسل بدعائهم يقول وكذلك التسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابه متوافرون كما في صحيح البخاري اللهم انا كنا اذا اجذبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وان نتوسل اليك بعم نبينا فتسقينا وكان من دعاء العباس يومئذ اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بذنب وقد توجه بها القوم اليك وقد توجه بها القوم اليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالتوبة فاستغفر الغفار فذكرهم زوير ونوكر وكان ذلك الجد عام الرمادي وكذلك قال معاوية لما استثقى بيزيد ابن الاسود الجرشي فقال اللهم انا نتشفع او نتوستع اليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعنا نتحدثوا كواه بنو عتكة سنة 7 كما قال ابن زيد فكان افضل القرون يسالون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم والحاضرين عندهم ان يسالوا الله عز وجل لهم ولهم وتوسلهم انما كان بدعائهم لا بذواتهم وهذا جائز في كل زمان ومكان ان تسال من عبد صالح حاضر عندك ان يدعو لك وتؤمن ان تعالى دعائه بل ولا يلزم ان تكون انت مؤمنا تائد حق حضوره بل تسأل الله أن يدعو لك فإذا دع الله لك كأن أخبرك أو علمت صدقه ووفاءه بالوعد فقلت في دعائك بعد حين اللهم إنا نتوسل إليك بفلان تعني بدعائي قلت اللهم إني أتوجه إليك بفلان تعني بدعائي فذلك مشفور لأنك قد توجهت إليه شاء الله بدعائي فلان الذي قد دعا لك فلا مانع من ذلك وهذا مستفاد من حديث الاعمى ظاهرا ان يقول ذلك في لانه قال اقم صلاه ثم توضؤ الصلاه الركعتين قال او تسال من مسافر ادعاء بظهر الغيب ونحو ذلك يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يث ودرج عليه الثرب الصالح امام الله تعالى ولو كان ذلك عندهم جائزا عن التوسل بالذوات لم يحتج الاعمى ان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء بل كان التوسل به في محله اينما كان اذ لا فائده زائده في مجيئه اليه على هذا المال وكذلك عمر والصحابه معه لم يكن ليعاديل عن ذاته صلى الله عليه وسلم الى ذات العباس لو كان التوسل بذوات النبي بالدعاء ده من اقوى الادله على منع التوسل بالذوات لماذا لان است... لانه عمر استحضره وتركه قاصدا للطرف والعدول عنه الى التوسل بالعباد يعني نقصد إن, ان عمر رضي الله عنه كان ذاكرا كيف كانوا يتوسلون فلو كانت التوسل بالذات ما نفاه عمر رضي الله عنه ولا ترك نقول هو تركه قاصدا ويبحث عن التوسل المشروع فلو كان التوسل بالذات مشروعا لما عدل عمر ان صحابه ولما يعني وافقوا الصحابه على ذلك فتركوهم له اعراد المقتضي وانتفاء الموانع وهو كاجماع منهم دليل على بدائيه هذا النوع من التوسل وهو التوسل بالذوات وبالاوله انهم لم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ان يدعو الله لهم ما علمهم بحياته البرزخيه وهذا مما لا ينازع فيه فاهل البدع يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره وما المنازعه في ذلك لكنه قد مات صلى الله عليه وسلم عن اهل الدنيا حياته حياه مستقله اخرى حياه برزخيه تختلف عن حياه الدنيا ف كما قال ابو بكر رضي الله عنه وهو متفق عليه من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات هذا امر لا شك فيه في ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ومن ينازع في ذلك انت في الضروريات والبدهيات وينازع في كتاب الله عز وجل لان الله قال انك ميت وانهم ميتون وهذا امر اتفق عليه الصحابه اجمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهذا لا ينافي حياه البرزخ كما ذكرنا لكن حياه البرزخ تختلف في مقتضياتها عن حياه الدنيا ولذا لا يشرع استفتاؤه في القبر ولا يشرع استفتاؤه بالقبر ولا عرض الامور عليه ولا رد الامور اليه في قبره فانت نزاعتم في شيء فردوه الله والرسول انما ردوا الى العلماء بسنته الناقلين لها اما ان مذهب الى القبر ونقول يا رسول الله اختلفنا في هذه مساله فما اصابوا في ذلك فألنا في ذلك آية أو يا رب ألنا في ذلك آية هذا لا يشرع كما لا يستفتع وكما لا يرجع إليه في أمور الحروب والجيوش والحرب والسلم وأنا غير ذلك كما كان اصطحابته يفعلون يردون الأمور التي يعني يخافون منها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو القوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين اتطمتون منهم فهل نرد إلى رسول أمور الأمن والخوف الآن قطعا لا فكذلك لا لا يسأل الدعاء في قبره صلى الله عليه وسلم ولا يقال ادعوا لنا او استسخي لنا ومن قال ان بعض الناس ذهب الى قبره عام الرمادة وقال يا رسول الله استسخي لامتك فانهم قد هلكوا فاتهوا في المنام وقال اذهب الى عمر فاخبره انه قد سوقوا حديث ضعيفة وباطلة لا تكبر فالصحيح منها هذا الحديث وليس منها في الحقيقة الصحيح التوسط والذي قد يحتج به على الدعاء على الغيب وله قصوصية وهو أنه قصوصية الجزئة الوحيدة القصفة فيه وهو أنه قال في الدعاء على الغيب اللهم إني أتوجه ليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى رب فهذا لا يشرع لغيره عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم له قصوصية في أن هناك ملائكة تبلغه السلام عمن غبى من أمتي عنه فمثل هذا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع لغيره بمعنى أنه لا يشرع أن تقول وأنت غائب عن انتان ولو دع لك الله إني أتوجه إليك بفلان يا فلان إني أتوجه بك يا ربي إلا أن يكون حاضرا لأن النذاء الغائب لا يشرع بل هو ذريع إلى الشف لكن إن كان حاضرا قلت إني أتوجه بك إلى ربي ولو كان دع لك وهو غائب فقلت اللهم إني أتوجه إليك بدعوة فلان أو قلت بفلان تعني بدعوتي كما قال عمر نتوسل إليك بعم نبيك فلبأ وهذا مشروع ولا ينكر ها؟ كنا عرضنا كل الامور طيب ده كان هو ده اللي حل في المشاكل يبقى مبتدعه برضه بتبقى بدعه ضلاله وش وذريعه الى الشك لان ده غلو لا هذا شرك اكبر نعم لا شك ما فيش غير اكبر الا ان اعتقاده والسمع المحيط ما كانش هيخليه عند قبره هو يعتقد انه حي في قبره لو انه اعتقد في تمام المحيط كساما الا يبقى مشك من جهه الاسماء والصفات لا من جهه انه قال ادعوا الله لي ولو كان كذلك لم يقل له عند قبره انما هو يعتقد انه حي في قبره ولذا ذهب الى قبره وخطبه وخطاب الميت مشروع بما ورد وليست تماعي الاموات بمستنكر فليس حضور الانسان عند القبر وخطابه للاموات يلزم منه انه يعتقد في تمام المحيط لو اعتقد في سمع المحيط فعلا لكان هذا هو اللي هو المنكر لكن نقول شرك اصغر ليه لانه قوله ادع الله دي لي ليس صرف للعباده الدعاء هو العباده وصرف العباده هو الشرك صرف العباده غير لو شرك هذا طلب منه ان يدعو الله له. فكيف يقاله شرك اصغر شرك اكبر هذا كرم فهد وكلام الشيخ ابن تيميه واضح جدا في ذلك وهو الشيخ احطن المساله حيث وضعها في جره البدعيه قصور بيتكلم على ايه على الزواج ده ها اعتقاد حياته وهو ميت ليست نحن نعتقد حياته وهو ميت بس حياة برزخيه لا يشرع معها ان يسأل لكن نحن نعتقد انه حي في قبره صلى الله عليه وسلم قال ولما ولما امر النبي يقول لم يكن لم يكن ليعدل عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم الى نال العباس لو كان التوسل بالذوات الى بالدعاء وكذا معاويه واصحابه لم يكن ليعدل عن ذاته صلى الله عليه وسلم الى جرير بن الاسود ولم يطوب منه الدعاء ولم امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر اذا وجد ويسا لندعو منهم الاستغفار بل كان يكفيه ان يقول اللهم بحق ويس القرني ولم يعرف هذا عن احد من الصحابه ترتبنا لهم باحسان انه فعل ذلك توسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم على بغير الانبياء ولا باحد من افاضلهم الاولياء بعد موته الذي ورد في ذلك هو نفس عليه الاعمى لكن بزياده رواه الطبراني في معجمه وهو ان رجلا كان له حاجه عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان يختلف اليه ولا يقضيها فوجده اخوانه من حنيفه يشكوا له ذلك فقال افتل الميزان ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمه اني اتوجه بك الى ربي ثم تعال معي فساذهب معك الى عثمان فذهب معه ففعل وذهب معه الى عثمان فقضى عثمان حاجته فهذا الذي ذكره الطبراني وصححه بعضهم و صوب شيخ الاسلام تيمور محمد ضعف هذا الحديث فان فيه راوي له مناكير وكره ضعف الشيخ الالباني رحمه الله وغير واحد من العلماء ضعف هذه الزياده فالحقي ثبت من غير هذه الزياده ثم إن هذا الحديث لم يعلمه فيه عثمان بن حنيف إن صح عنه الدعاء على وجهه فإن الدعاء فيه الله شفعه فيه وشفعني فيه وهو لم يكن له في هذا هذه القصة وهذه الزيادة هذا اللبن لم يكن شفعه فيه لأنه يعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو له فهو محمول طبعا بلا شك على أنه توسط بالذات لأن هذا الرجل لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له حتى تصح أنها شفاعة, شفاعة. فهو يقصد توسب الذئب <تصفيق> فهذا غايته كما يقول الشيء السلام المتنمي إن, إن صح أن تكون صح. مسألة, مسألة خلافية, خلافية بين الصحابة صح. فعلها عثمان بن حنيف وقال بها وخالفه من هو أعلم منه وهو عمر بن القطاب ومن معه ولا و... لا وجه المقرنة بين فقه عمر وبين فقه عثمان بن حنيف لو صح عن عثمان ابن حنيف وهو لم يصح على اي حال نقول غايه هذا انه ما يسوغ فيه خلاف لان البعض كما ذكر ما صحح لكن الراجح قضيه ومن هذا الحديث اخذ بعض يعني اهل العلم تخصيص التوسل بالذات بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام ابو محمد الجويني الجويني مش عاوز كان ابو محمد ولا ولا جده وجعله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلق الامر عارى صحة لحديث الأعمى وجعله دليل عن التوصل بالذات ولكن هذا مردوح إذ أما حديث الأعمى صحيح لكن لا يدل على توصل بالذات والزيادة في القصة التي فيها التوصل بالذات لا تثبت ولا تصح فالراجع أن التوصل بالذوات مطلقا غير صحيح غير مشروع لكن ما مسألة الاجتهابية الراجع فيها ماذا كم من بداية؟ ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله جواز التوسل به ابن رواه المروزي في المناسك دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن تأويله على أنه قصد التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به واتباعه وهذا لا نزاع فيه فلو قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك عنا بذلك حبه لك أدمر في نفسه حرف مضاف أدمر في نفسه مضافا حرفه في اللفظ وقال الله اشفع لك بنبيك يعني بحبي للنبي زي ما قمت توسل لك بنبيك يعني بدعاء نبيك توجه لك بنبيك اي بدعاء فلو أدمر ذلك في نفسي ونواه لم ينازع في هذه المساله ويمكن حمل هذه الروايه هو الروايه المرواديه يعني ابن احمد في دعاء في توسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول س الاسلام ان تخرج ان تحمل على الروايه عنه في انعقاد الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم وهي روايه ضعيفه عن احمد وقول مرجوح في المذهب قول مرجوح في المذهب بان المخلوق الذي ينعقد به اليمين الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول باطل من جهه الدليل باطل وفي المذهب عندهم روايتين ودي مرجوحه لكنهم عندهم محل لهذا الراجح ان دي مش انها باطله فعلا من جهه الدليل قول باطل لا يعتمد فابن تيميه بيقول اما ان تكون هذه مثل هذه الروايات المرجوحه روايات المروزي في التوسل تبقى مثل الروايه بجواز الحلف وانقاده وقول الكفاره فيه وتبقى مرجوحه في المذهب يا اما نحملها على ايه على التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا فلا يكون هناك خلاف وهذا اولى والله اعلم اعلم ومن من قال بجواز التوسل بذوات الصالحين الشوكاني بناء على صحه طريقه الاعلل وقد بينا انه مع صحته لا يدل على التوسل بالذوات لكن هؤلاء جميعا من اهل العلم راوا في العديد دلاله فهي مساله فيها اجتهاد في الفهم والله اعلى واعلم وهي من مسائل الخلاف التي لا يضل فيها المخالف هي بدعه على الراجل وكم من مسائل بدع ما يحتمل اجتهادا فبعض العلماء يقول بدعه وبعضهم لا يقول يقول انها ثم وهذا نقول الراجح فيه انها بدعه ولكن لا يلزم تبديع كل من قال بذلك طيب في المساله اجتهاد وقد ذكرنا من قال بذلك ومن نقل عنه اقدم واحد هو عثمان ابن حنيفه ولكن لا يصح عنه ذلك والامام احمد وذكرنا من الشافعيه الجويني ومن المؤخرين الشوكاني لكن ده الكلام ده في الحق وداد فقط لا في سؤاليه ان يرضى الله له فان هذا بدعه باتفاق ولم تنقل عن السلف الا من طرق ضعيفه لا تثبت حديث مالك الدار اللي هو قال تستخري امال يا رسول الله تستخري ماتك فانها فانهم قد هلكوا هذا حديث ضعيف لا يثبت كما ذكرنا خلاصه الكلام ان ريمه ترى الراجع فيها ما ذكرنا انها بدعه وانها لا تشرع ولكن لا يضل فيها المتبعه وهذا النوع من التوسل هو فقط الذي ينطبق عليه انه من مسائل الفروع التي هي خلاف في كيفيه الدعاء وليس مسائل عقائد يعني كلام الشيخ حسن البنا في الاصول ال20 لما بيقول ان التوسل بالدعاء اذا اقترن بالتوكل الى الله باحد من خلقه خلاف في رأيي في كيف الدعاء وليس المسائل العقيده الكلام ده مقتصر او يجب يعني يعني او يصح فقط على نوع الفال اللي هو التواصل الحقي والجدي ولكن خطوره هذا الكلام في اطلاقه فاما الذي يدعو الميت يقول انا توسل به والذي يطلب منه الشفاعه ويطلب منه الدعاء يقول انا توسل به وهذا امر مشهود عند عباد القبور هم يقولون ارحمني يا ثني فلان واغفر ذنوبي وافضي حاجتي والعياذ بالله صراحه مي قال لك الاسلام وطن بتاع الطريقه العظميه يقولون ذلك صراحه ويقولون هذا توسل وياتون بعباره الاستاذ حفله البنا ويقولون هذا الامام قد نص على ان المساله خلافيه فلماذا تكفرون المسلمين بيقولوا كده للقرنيين يعني زمانه قرن الشيطان يعني والله ربنا يريحنا بعد من شرهم والتيميون وحذر فبيقولوا الكفار يرد لي فانظر الى خطوره الاطلاق انه يتقال انه الدعاء اذا اقترن الى الله, الله بالتوصل الى الدعاء إذا اقترن التوسل لله بقى ماخدش فيها فرعي فيه فرع. طب ما بينش انه نوع من انواع التوسل لان ده بيتميه توسل وده بيتميه توسل الثلاثه ثلاث انواع الشركي والبدعي والبدع على خلاف في كل منهم اسم ايه توسل فهو وهو توسل المشركين اصلا لان مشركينا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويتوسلون بعبادتهم يتقربون بها الى الله زلفى قربا فهم يجوزون دعاء الاموات والذبح لهم والنذر لهم ويقول هذا توسل وهناك خلاف فيه وبالفعل يعني كثير ممن ينتسب الى جماعه الاخوان يرى هذه المساله مساله فعلا ترجع الى الذوق والنظر كما يقول ذلك الاستاذ عمر التلمساني غفر الله له يقول ان الذهاب الى القبور وانه يجد راحه عند الذهاب الى قبور الصالحين ومساله يعني التوسل بهم ويعني ما يظهر عند قبولهم مساله ترجع الى الذوق والنظر فالانسان اللي بيستريح يروح يعمل ايه كده والانسان اللي ما بيستريحش خلاص ما نلغمش على كده وراي الله وهذا الكلام من اخطر الكلام ده لو كانت المساله واضحه عند اشباه الاساتذه حسن البنا لكانت بينه لكن ال ال الخطا في اطلاق العباره لو كانت العباره مقيده بالنوع الاخير لقبلنا ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصا في الجزء الرابع من فتواه من مؤلفاتي الجزء الرابع اللي هو طابعه امام محمود مسعود يخبر يقول انما نحن نقول بمن عدم زواج التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا نمنع احدا فعله ونراها من مسائل الفقه وينص على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهو القضيه بالنسبه انما يمنع هو من دعاء الاموات من ان يدعى غير الله وكذلك يمنع من النوع الثاني لانه ذريعه النوع الاعظم النوع الثاني اللي هو ان يقول يا تيدي ادعوا الله لي اشفع لي عند الله فهذا ذريعه الى ان يطغوا نقضاء الحجاج ولذا كان شكر اصغر باع الاتفاق على بدائات بين التلف انما قاله بعض المتاخرين اما ان يكون من التلف من نقض عنه ولو من وضو يعني يعني تحتمل التحسين اثر اصلا مثلا لا او احد صححه انما لا يوجد هذا النوع بالمره انما الذي يحتمل الاختلاف في اثباته اللي هو التوسط من حق يوجه كما ذكرنا في قصه الامر هذا خلاصه الكلام في مساله التوسل فهناك يعني ايه طرفان في هذه المساله طرف كما ذكر ما يجعل كل انواع التوسل الشركي والبدئي والمختلف فيه مختلف فيه ويطلق العبار وهناك من يجوز التوسل الشركي بدعم التوسل البدئي وهناك من يجعل التوسل بالمخلوقين جمله هو من الشرك والكلام ده برده مذكور في كتاب الشيخ ابو الفجر الجزائري لازم التنبيه عليه في دعوه عفته المؤمن يكون التوسل بالمخلوق شرك وهذا كلام فادب وبط بشكل فمنه ما هو مشروع كالتوسل بالعمل الصالح والتوسل بدعاء المسلمين الاحياء وهو بنص الحديث اتوسل اليك بنبيك اتوجه اليك بنبيك هذا مما لا يمنع بلا شك وهو توسل بالمخلوق وليس بشرك باتفاق العلماء فاظن هذا نقل من الشيخ رحمه الله يقول وهذا في التوسل لو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والوقوف عليها فهو أشد أغلب لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم وكذلك فعل بغالب يريء أمة ولياذ لله الحمد لله هذه الكلمه ليست صحيحه انه فعل هذا بغالب الامه لا لا الحمد لله عامه الامه لا تعبد غير الله في الجنه ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاه على القبور او اليها وغلط في ذلك ودعا على فاعله باللعنه وشده الغضب كما ساتئ في فصلاتي قريبا ان شاء الله تعالى آآ, اا ذكرنا ان في انواع التوسل البدئي بالافتخار او بما لا يجوز ان يختلف فيه الاقسام يبقى الباء بنية القسم الاقسام على الله بفله هذا من البدع لمخالفتها الاهل قول الرجل في روايه احمد ريه محمد اني اتوجه بك الى ربي قلنا ان نبي الله لم يكن غائبا النداء ده, ده قلنا خاص بنبي صلى الله عليه وسلم لان هناك من يبلغه ذلك ويعرفه ان الرجل قد خاطبه وتوجه بي الى الله فيدعو له عند ذلك بعض علماء يولد من استثناء في حال الايمان ويذكر الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ان شاء الله بكم لاحقون احنا قلنا ان ان شاء الله بكم لاحقون دي لو لا قلناهاش في هذا الدرس ان ان شاء الله بكم يبقى الراجح فيها ليس انها لبغرض التبرك ان شاء الله بل لللحاق بهم اي مؤمنين لان السلام عليكم ده قوم مؤمنين وان ان شاء الله بكم لاحقون فهذا على الوفاء ان انه يتو وال وفى وتوفى مؤمنا ان شاء الله فهذا يكون دليلا ظاهرا جدا على مساله مشروعيه الاستثناء ان ورد النهي عن طول ان شاء الله في الدعاء وجاز من عدم المساله فما لما جمع بينه وبين الدعاء المرد طول لا باس طهور ان شاء الله ده خبر ولذلك سرع فيها ان يقول ايه ان شاء الله يقول لا بأس عليك ان شاء الله وده من باب التنفيس على المريض خبر من باب التنفيس على المريض ستشفى ان شاء الله قهور ان شاء الله واما الدعاء فهو اللهم اذهب الباس رب الناس فالمشروع انه لا اما ان يقول لا باس قهور ان شاء الله فهذا من باب التنفيس له والتوسعه وتبشيره بما يسره الشيخ ابو عبد الغني يقول في تفسيره قول تعالى الله نور السماوات والارض قال والله ذاته نور وحجابه نور وقالت تعالى وقال ايضا والله تعالى نور وهداه وصح احنا نقول من اسمائه النور ومن صفاته النور واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت نور السماوات والارض وامكنهم يعني هذا الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض خالق النور في السماوات والارض وقد سئل صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك قال نور ام ان اراه وفي روايه اخرى رايت نورا الصحيح نور أن أراه يعني نور حجبني فكيف أراه ورأيت نورا وهو نور الحجاب هذا هو الصحيح تفسير هديك حجاب وقد صح عن أبي ذر مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربك بعينه فهذا الحديث تصدر مما ثبت عن أبي ذر وذكر أيضا قول ابن عباس الله نور الثماثة الأرض يقوله هذي أهل الثماثة الأرض وذلك يقوله أنه خالق النور لأنه خلق الهداية في قلوب من شاء من أهل الثماثة الأرض وهذا النور المعنوي وهو أعظم من النور الخسن وقول ابن سعود نور السماوات الأرض من نور وجهه هو كلام صحيح لأن هذا أثر من أثار اتصاف الرب بالنور ولو لم يكن من صفة الرب بالنور لما أمكن أن يوجد في الكون فإن ذلك فإن خلق الله للنور في السماوات وفي الأرض أثر من أثار اتصاف الرب عز وجل بأنه, بأنه نور سبحانه وتعالى والنور الإلهي ليس كالنور المخلوط وا اصحى ما يصلل به على انه تعالى متصف بالنور قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبوحات وجهه من انتهى اليه بصر من خلق سبوحات يعني انوار فانوار الوجه اذا الوجه متصف بانه نور فالله عز من صفاته النور ومن اسماءه في اسماء الحسنى النور الهدى وقالت علمت تعلي انه تعالى بدايه نور وحجابه الذي لولاه الذي لولا لطف لطفه الافاق والبحار وتجي من غير بس من خلقي نور تبرز ترى عشر كسيه الشمس والقمر و... و والنور وبه استنارت الجنه اليس هذا موقف لملايه الصوفيه من ان الله تعالى نور على نور وهو ايه يعني لا ما الصوفيه ما عرفش دول نور على نور نور على نور دي في الايه الكريمه نور الايمان على نور الثقه هذا أمر مخلوق في قلب العبد المؤمن والله اعلم بعض الناس انا سبحان الذين يتبعون الطريقه الحديثيه يقومون بعمل مقراء يوم الاثنين بعد صلاه المغرب ويوزعوا المصحف على 30 رجل ويقراؤوا المصحف ثم يقوم شخص بقراءه ختم القران هل يجوز الاشتراك معهم لهذه بدعه وليت هذا ختم للمصحف بل كل منهم قد قرأ جزءا وادعائهم انهم ختموا القران بذلك ادعاء باطل هذا ليس المشروع و نقول لهم ما قال ابو المسعود رضي الله عنه لمن وزعوا حسن يسبحون به ويامرهم رجل يقول تنبيحوا 100 احمدوا 100 فقال لا انتم على مله لها اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم او مفسد وحبب ضلاله لا هم في الحقيقه افتتحوها وولدوها منذ اذمنا الرد على ادوات العثري في الرجل الاعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قبر وانشد فيه شعره للروايه اللي هو روايه كثير روايه العدبي المشهوره الرد عليها انها روايه مناميه هذا الرجل ليس من علماء المسلمين فضلا عن ان يكون مثلا ممن يحتج بقوله كصحابي او تابعي ولا عبره في قول احد منهم وليس كما ذكرنا قول معتبر من احد علماء المسلمين حتى يقال حتى العدبي نفسه هذا ليس من إيه؟ من العلماء المشهورين بالفتوى حتى يقال ان رؤياه لها اعتبارات ثم ان هذا الامر رؤيا راها ولا يجزئ رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لغير الصحابه فانه هل راى وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف قاطع نجد معه ان الذي راه هو النبي صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء من اهل الفقه والاصول على ان الادله على يعني على ان من راى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه امره بشيء لم يطر ذلك واجبا عليه ولا مستحبا له حتى يعرض ذلك على نصوص الكتاب والسنه واجماع السلف الامه او الخص صحيح وليس له ان يحتج بانني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام امراني بالطريقه الغولانيه او بالطريقه الغولانيه فمعظم البدع جاءت من هذا الباب ليس من الادله الشرعيه المنامات والرؤى لانها قابله لان تكون من الله وان تكون من الشيطان هل ما نجد دخال الى الا المساد الثلاث المه... يدل على انه لا يرد ان يعتكف الانسان الا في مسجد الا في مدينه ثلاثه لا هذا كلام فاسد كلام الشيخ الالباني في قصر الاعتكاف ما بيعتمدش على هذا الحديث هو بيعتمد على حديث لا اعتكف الا في المسجد ثلاثه والرادي انه موقوف على خذيفه خالفه فيه من هو اعلم منه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولو صح لكان محمودا ان الاعتكاف اولى وافضل من اعتكاف في المسجد ثلاثه اليوم قول رسول الله صلى الله عليه واله واشعرنا انتم عاكفون في المساجد وقول عائشة دعونا من السنة أنه لا اعتكافة إلا في مسجد جماعة وهذا أعب فيحمل حديث لا اعتكافة إلا في المسجد الثلاثة إن صح رقه على أنه لا أكمل لا اعتكافة أكمل وأفضل لأن من السنة أنه لا اعتكافة إلا في مسجد الجماعة أن مسجد الجماعة كلها يدود أن يعتكفي فيها أسألك بالراحم التي بيننا جائز نعم يعني بسبب الرحمة لو قصد القتم لم يجز حكم الذي يترك قريته ويذهب الى قريه اخرى ليعتكف فيها بالرغم من قدرته على في قريته لو قصد البقعه لاجل ان يعوض الله فيها مجردا لكن هذا منهيا عنه وان كان يقصد ان يتعلم افعال الاعتكاف شيئا لا يجوز بقله في فهذا فيه اهتمام والنصيحه ان زمن الاعتكاف زمن عباده ليس زمن طلب العلم بالقدر الأول يعني إنما هو تابع للمخصوص الأول فينبغي أن أتكفى بغير شد الحاجب ذكرت في كتاب الفاضل أنا التوسل بدعاء رجل دستار خاصة من كنا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مشروع بداية أهل بيت نحن نعشى خصيص نحن نقوله إذا إيه اولى خاصه يعني اقصد مش ان هو خصوصا دون غيره خاصه على اصطلاحنا المعاصر ان هي بالاولى ان يكون من اهل البيت لاجل توسل العبد ان عمر باليه بالعباس عشان لان عمر افضل من العباس بالاجماع ومع ذلك روى عباس وقال عباس اللهم انا قومك اتوجهوا ب الى ايه لما كان اليك لمكاني من نبيك فهذا دل على هذا الذي ذكرناه هر قرابه من النبي صلى الله عليه وسلم مع العمل الصالح تزيد ان كان قربا من الله تعالى نعم هذا مما ممن يحبه الله عز وجل اكثر والله يفضل من شاء بما شاء وق يعني يكون اثنه مع العمل الصالح من من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من شرفه العظمى هذا من الشرف يعني. لا يغني عنها من الله شيئا فاطر عليه فاطمه لا ينفعها من الله شيئا ام اشراكت بالله ام فعلت المعطيه لا يغني عنها من الله شيئا اما إذا اتقت الله سبحانه وتعالى فقد قال عليه الصلاة والسلام كل نتب ينقط يوم القيامة إلا نتبه وكل صهر ينقط يوم القيامة إلا صهر اعتمدت على كلام لا ينبه أن يقول ذلك فليقول توكلت على الله